بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميع كان الحديث في الدرس الماضي يدور حول إعراب الفعل والمقصود بالفعل الفعل المضارع والفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم متى يرفع الفعل المضارع مع التنفيذ نعم إذا تجرد من الناصب والجازم ما معنى إذا تجرد من الناصب والجازم لم يسبقوا أداة نصب ولا أداة جزم. مثال ذلك ما نعم يطلب الطلاب العلماء مثال يطلب الطلاب العلم يطلب فعل مضارع مرفوع على مترف الضمى الظاهر على آخره لماذا؟ لأنه تجرد من الناصب والجازم طيب ينصب الفعل المضارع ب عدة أدوات من أدوات نصب المضارع أول مرة معنا ما هي؟ نعم أيش؟ لن طيب مثال ذلك نعم لن نبرح عليه عاكف نبرح على المضارع منصوب بلن ولن مرة معنا أن إيش حرف نفي واستقبل طيب من الأدوات أيضا آه نعم سلسل كي مثال ذلك نعم نعم لكي لا تسوء على ما فاتك ولابد ان تسبق بلام الجر بلام التعريب اذا لم تسبق يكون الفعل المضارع منصوبا نعم بان مقدره وتكون كي حرف جر طيب ايضا ينصب الفعل المضارع ب يلا هاي شباب ينصب بأي شيء ينصب نعم لا شوي ما وصلنا له هسه ينصب إذن, إذن باذن رمعنا أنه انه ينصب باذن بكم شرط نعم بثلاثه شروط الاول ان تكون مصدر ان تكون في صدر الكلام والثاني نعم. نعم أن يكون الفضاء المضارع مستقبلا نعم طيب أيضا أن يفصل بينهما بفاصل طيب مثل إذا قلت أيضا أن يكون المضارع دال على المستقبل ولا على الحال على الاستقبال مثل ماذا يلا يا إخوان يلا نعم الجواب لمن إذا قال لك القائل سازورك غدا وش تقول اذا اجتمعت الشروط تصدرت والفعل دل على الاستقبال ولم يفصل بينهما بفاصل طيب إذا فصل بفاصل غير القسم وشحكم من يرفع مثل إذا فصل بالنداء إذن يا زيد اشتقول أكرمك طيب كذلك إذا فصل بالنفي أو لم تأتي مصدرة كما يقول كثير عزه لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها ما قال لا أقيلها طيب إذا فصل بالقسم ينصب مثل الشاد. إذن والله نرميهم نرميهم بحرب تشيب الطفلة من قبل المشيبين وينصب أيضا بأم الباب ما هي أم النواصب لماذا أخرت لطول الكلام عليها ولأنها أم الباب ولأنها تعمل ظاهرة ومضمرة مثال اعرابها أو نصبها للفعل مضارع مضمرة نعم ظاهره اولا نبدا بالظاهره ها رايته أن يخرج محمد معك ولا من المسجد معك طيب زين هذا مثال ايضا والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يغفر لي خطيئتي طيب مر بنا ايضا ان التي تنصب المضارع ان ايش المصدريه احترازا من ان المفسره والمخففه من الثقيل لانها تؤول مع ما بعدها بمصدر مثل وان تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم طيب مر بنا انها تعمل مضمره وعملها مضمرة ترت ان يكونوا جوازا وترت ان يكونوا وجوبا طيب متى متى تعمل ان مضمره جوازا نعم نعم ان تقع بعد عاطف مثل من, من حروف العطف ها الواو وأو وثم طيب هذه مخصوص بحروف العطف طيبها أن تقع بعد عاطف من هذه الحروف مسبوق بأي شيء باسم خالص من التقدير بالفعل طيب مثال ذلك لا قبل ذلك وما كان الله لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل مش التقدير أو ان يرسل ما المسوغ لإضمار أن جوازا لأنها لأن الفعل مظاهرة سبق بأو أو حرف عطف أو معطوف على اسم خالص ما هو الاسم الخالص؟ وحيا وحيا ليس في تقدير الفعل لأننا قلنا العرب تمثل والنحاة تمثل نقول الذي يطير فيغضب زيد الذباب، لأن في تقدير الطائر الطائر فيغضب زيد الذباب، التقدير الذي يطير فيغضب زيد. إذن هذا الطائر اسم، لكن في تأويل الفعل في التقدير الذي يطير. طيب مثال آخر، أنا أسألكم عن الشيء. ولبس عباءة وتقر عيني حب إلي من لبس الشفوفي من لبس الشفوفي. وين الشاهد وتقرع عيني وجه جرست فالمضارع في المضارع سبق بواو العاطفة المسبوقه باسم خالص وين الاسم الخالص لبس طيب مثال الفاء نعم احسنت المصدر نعم ولبسه هو جامد هو. لأنه ليس في تأويل فعل عرفت جامد لكن الطائر سنفاعل التقدير الذي يطيره بسم الفاعل يعمل عمل فعله ومثال المسبوق ثم إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر ثم أعقله نفس الشيء ما طوف على شيء إني وقتلي قترها قتلي مصدر طيب <تصفيق> أيضا الفاء ما مثلنا لهمس لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على تاربي لولا توقع معتر فأرضيه الشاهد فأرضيه سبق الفاء المضارع بفاء السابية المسبوقة وين اسم الخالص توقع طيب إذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية مسألة الغمار أن جوازا بعد لام التعليل، بعد لام الجحود وجوبا بعد لام التعليل، مثل لتبين لي للناس ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أو لام, لام الجر عموما سواء كانت للتعليل كما مضى أو أن تكون للعاقبة والصيرورة فلتخطه آله فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا طيب يلا عشان نبدا بالدرس الجديد مواطن ضمار ان وجوبا ان تسبق بلام, بلام الجحود لام الجحود ما هي المسبوقه بكون ماض ناقص منفي مثل وما كان الله ليعذبهم أو ثاني ان تقع بعد حتى حتى يقول وحتى فيها تفصيل مرة بنا ثالث ان تقع بعد آه. أو التي بمعنى إلى أو إلا طيب لا ان أن الصعب أدرك المنى وين الشاهد او أدرك المنى أو هنا بمعنى آه. إلى أن أدرك المنى وكنت إذا غمزت قناه قوم كسرت كعوبة أو تستقيم وين الشاهد أو تستقيم هنا أو بمعنى إلا لا. إلا أن تستقيم طيب ايضا مساله الثالثه بعد فاء السببيه المسبوقه بنفي محب او طلب بالفعل مثل لا يقضى عليهم فيموتوا مثل يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريحون الشاهد مقصود ان مضمره جوازا وجوبا وجوبا لأن سبق بطلب شنو نوع الطلب امون سيري طيب ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي شاهد فيحل سبق بإيش بنهي بنهي لو لأخارتني تحضيض إلى أجل قريب فأصت طيب رب وفقني فلا أعدل وين الشاهد فلا أعدل نراجع الدرس الأمس كان ثقيلا متعبا طيب رب وفقني فلا أعدل طيب يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك هما راء كما سمعها او الشاهد تبصرا وجه الاستشهاد وصوره الاستشهاد نقيل يكون الشاهد حدد قل في كذا وكذا وجه الاستشهاد ها الفعل المضارع نصب بان مضمره وجوبا لأنه لانه سبق بفاء السببيه ليست العاطفه هذه السببيه المسبوقه بإيش بطلب وش نوع الطلب ابن الكرام الا تدنو الحره طيب ايضا اذا سبق بواو المعيه المسبوقه بنفس الشيء بطلب محب بطلب بالفعل او بنفي محب مثال النفي المح ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين طيب ألم أكن جاركم ويكون بيني وبينكم الموده والاخاء وين الشاهد ويكون نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا لأن سبقه واو المسبوقة المسبوقه ب ألم أكو جاركم نوع الطلب استفهام طيب فقلت ادعي وادعوا ان اندى وين الشاهد و نفس الشيء ولكن لكن شنو هو الطلب اذ احسنت امر طيب لا تنهى عن خلق وتاتيه مثله وتاتيه سبق لاي شيء بنهي طيب نبدا بدرس اليوم بالجوازم بجوازم الفعل المضارع جوازم الفعل المضارع على نوعين جوازم تجزم فعلا واحدا وجوازم يعني ادوات تجزم فعلين نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولالحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى فان سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم نحو قوله تعالى قلت تعالوا اسلو وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك ويزم أيضا بخلاف يأكلك بخلاف أحسن الله بخلاف يأكلك ويزم ويزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولما نحو لما يقضي وباللام ولا طلبت الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا ويزم فعلين طيب نبدأ بالأول يقول فإن سقطت الفاء مر بنا النفاء السببية إذا سبقت بطلب محض أو بنفي أو بنفي محض وش يقول فعل مظاهرة بعدها منصوبا لحظتم مرت الأنفلة كثيرة معنا طيب اذا سقطت الفاء يقول فإن سقطت الفاء بعد الطلب بعد الطلب المحر وقصد الجزاء قصد الجواب يعني كان ما بعدها جوابا جزم هنا شرع في اي شيء شرع في الجوازم نحو قوله قلت تعالى واكلوا لو قيل في غير القرآن تعالوا فأتلوا واش تقول فيه أتلوا فأتلوا قل تعالوا فأتلوا لكن لما إذا سقطت الفاء إن الفعل يجزم إذن الحديث الآن يبدأ في الجوازم هذا هو بداية هذا الدرس أنه أنت من الكلام على النواصف وشرح في الجوازم والجازم كما مر على كم نوع على كم ضرب أنا ضربيت. ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين نبدأ الآن بما يجزم فعلا واحدا الجازم لفعل واحد أمور خمسة أولها الطلب الطلب هذا من جوازم الفعل مضارع الطلب متى يكون ذلك؟ إذا, كون إذا تقدم لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام او غير ذلك من الطلب مثل العرض مثل التحضير والتمني والرجاء طيب وجاء بعده يعني بعد هذا الطلب فعل مضارع مجرد من الفعل لم يقترن بالفعل لان اذا اقترن بالفعل ينصب جاء بعد فاء السببيه طيب وقصد به الجزاء يكون هذا جزاء لهذا يكون مجزوما بالطلب ليش لأن فيه من معنى الشرط لأنه فيه من معنى الشرط والشرط يجزم كما سياتينا نعم ومثل المؤلف رحمه الله بقوله قل تعالوا أتلو قل فعل أمر والفاعل ضمير نسل تقديره أنت وتعالوا أيضا فعل أمر أو اسم فعل أمر والفاعل الواو وهو الجماعة طيب أتلو أصلها أتلو لكن لماذا قال أتلو حذف حرف العلة ها لو نعرف أتلو تقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ما الذي عمل فيه الجزم لأنه سبق بطلب وين الطلب تعالوا وقصد به الجزاء إن أتيتم تلو أتلو عليكم طيب والامثله كثيره ما تقول زرني أكرمك طيب اذا تاخر المضارع المجرد من الفاء وهو اتلو تاخر وسبق باي شيء ب بطلب شنو الطلب هنا امر وقصد به الجزاء وشو كل معنى تعالوا فإن تأتوا اتلو عليكم اذا التلاوه مسببه عن مجيئهم فلذلك جزم ومن الشوهد على ذلك قول أمر القيس في مقدمته أو في مطلع قصيدته معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي وين الشاهد يا أخوان يلا. يلا الشاهد وين قفا نبكي ها. يلا يا أخوان قفا نبكي ما قال نبكي, نبكي وجه الاستشهاد جزم الفعل المضارع لأنه سبق بطلب لأنه يكون التقدير يكون التقدير إن تقف نبكي طيب وقد يسبق باستفهام مثل هل تأتيني أحدثك ومثل لا تكفر تدخل الجنة ما تدخل الجنة؟ المضارع مجزوم على الجزمة؟ وين السكون؟ نظرنا تدخلي الجنة التقاس هاكينة نعم من الاصل تدخل الجنة طيب إذن هذا هو الناصب الجازم الأول الفعل مضارع هو الطلب الطلب لكن اذا لم نقصد به الجزاء فان الفعل يرفع مثل يرثني فهب لي من لدنك ورلي يرثني ما قال يرثني يرثني ويرث من ال نعم طيب ثاني من النواصب او من الجوازم ما يجزم فعلا واحدا لم لم هذه من الجوازم طيب قبل ان ننتقل لان المؤلف رحمه الله يقول وشرط الجزم بعد النهي لان قلنا ان لا بد نسوق بطلب ومن أنواع الطلب النهي قال وشرط الجزم بعد النهي صحه حلول ان لا محله يعني لو ابعدت النهي وضعت ان لا محله واستقام الكلام يجزم الفعل المضارع لكن اذا لم يصح يرفع الفعل المضارع مثل مثل يقول لا تدن من الأسد تسلم طيب الضابط طبقه ضع بدل النهي إن لا شكون التقدير إن لا تدن من الأسد تسلم صحيح الكلام ولا لا إذا لم تدن منه سلمت طيب قال بخلاف يأكلك لو تضع بدلها إن لا استقيم الكلام لو قلت ان لا تدنو من الأسد يأكلك، يأكلك إذا ما دنوت من الأسد، ولا ما يأكلك؟ الا تدنو من الاسد يأكل هل يصلح أن تقول يأكلك؟ لا. إذن علامة صحة الجزم بعد النهي أن تبعد النهي وأن تضع عدلا عنه ان لا إذا لم يصح. فانك ترفع الفعل كما في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر لو وضعت بدلا ان يستقيم الكلام الا تمنن تستكثر لا لا يستقيم اذا كان لا يستقيم فانك ترفع الفعل بعده ولا تجزمه بالطلب الجازم الثاني من جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلا واحدا لم لم هو يقول النحاة هو حرف جزم ونفي وقلب ايش معنى هالكلام هذا حرف نفي وجزم وقلب نفي واضح من لم وجزم الفعل المضارع بعدها يجزم وقلب يقلب معناه الى الماضي يقلب معناه الى قلت لم يقم زيد كانك قلت ما قام زيد طيب إذن هذا هو الجازم الثاني واضح الامثله عليه كثيره قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لو نعرب لم يلد لم حرف نفي وجزم وقلب ويلد فعل مضارع مجزوم ولما تجزمه طيب لم يقوموا ايش نقول بالعرب لم يقوموا فعل مضارع مجزوم على مجزمه حذف النون فان لم تفعلوا لم تفعلوا فعل المضارع مجزوم على مجزمه حذف النون طيب الجازم الثاني لما لما اختها الجزم الثالث نعم يقول الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره ولما يعلم الله بل لما يذوق العذاب طيب لو نعرب لما يقضي ما أمره لما مش نقول أدى الجزم طيب ويقضي فعل مضارع مجزوم على مجزمه حذف حرف الألة لأن أصل الفعل يقضي يقضي أصلا يقضي لكن لما حذف حرف الألة دل على أنه مجزوم طيب بل لما يذوق عذاب ها لما يذوق فعل مضارع مجزوم على مجزمه حرف النون اذا لم ولما كم تجزم فعل فعل واحد ولا فعلين فعل واحد فعلا واحدا هناك فروق بين لم ولما لا داعي لذكرها الجازم الرابع ما يجزم فعلا واحدا اللام الطلبيه اللام الطلبيه وهي إما أن تدل على الأمر أو تدل على الدعاء نعم امثل لها المؤلف رحمه الله في قوله لينفق لينفق ذو ساعة من ساعته لو نعرب ماذا تقول اللام ها لام الأمر إن أشكلت عليك طلبيه ودعاية قل لام الطلب لام الأمر لينفق طيب لينفق ذو ساعة من ساعته ترى فرق بينه وبين لام التعليم لام التعليش تكون ناصبه لام الجحود ناصبه وما كان الله ليعذبهم انا فتحنا لك فتحه مبينه ليغفر لا، هذه لام الطلب لينفق ولهذا لحظه الفعل جزء بعدها لينفق ذو سعه من سعته لو نعرف وش نقول اللام لام الامر والفعل والذي بعدها فعل مضارع مجزوم ب لام الأمر وعلامة جزمه السكون. طيب واضح هذه أو اللام كذلك التي للدعاء ليقضي علينا ربك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذه للدعاء لأنها من خطاب العدناء للأعلى يكون هذا دعاء نحطهم والأمر يكون من الأعلى للأدنى ومن الضريب للضريب للند للندل شكون يكون التماسا طيب اللي يقضي علينا ربك هذا هو الجازم الرابع لفعل واحد ما هي باختصار قبل نصل الخامس الجوازم الأول الطلب والثاني لم والثالث لما والرابع لام الطلبية بقي عندنا الجازم الخامس الأخير لا ها لا الطلبيه خرقو بين اللام الطلبيه ولا الطلبيه لا لا واللام اللام لينفق ليقضي ولا الطلبيه أي التي هي صورتها لا أما ذي لي لينفق لي لي ليقضي لكن هذه لا ولماذا قال الطلبيه لانها قد تكون نهيا وقد تكون دعاء طيب مثال لا الطلبية قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ايش نقول بلا لا طلبي او احسن ان نقول ايش هنا لام الطلبيه تدل على النهي وتدل على الدعاء لا تشرك بالله لا ناهية أحسن نقول طيب لا الناهية ترى تجزم ولا النافية ما تجزم مثل ماذا لا النافية لا يقضى عليهم ما قال لا يقضى لا يقضى عليهم كم في شيء لا يمسهم ما قال لا يمس يمسسهم لا يمسه الا المطهر هذه نافيه ولا ناهيه نافيه طيب مثل النافيه تقول زيد لا يذاكر دروسه تخبر هذه خبر لكن هذه انشاء وطلب اذا الجازم الخامس لا للطلبيه سواء كانت داله على النهي فتكون ناهيه طيب لا تشرك تشرك ايش نقول الفعل مضارع مجزوم بلا الناهيه أو الدعائية الناهية لأنها من الوالد لولده طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ها لو نعرف يا أخوان لا ناهية أو دعائية دعائية لأنها من الأدنى للأعلى أو ممكن تقول طلبيه إذا أردت الراحة والسلامة لكن إذا قلت دعائية أو تقول جازمة أيضا طيب وتؤاخذ نافع مضارع مجزوم على مجزمه السكون لأنه سبق بلا الطلبيه أو لا أتقول الدعائية طيب إذن هذه خلاصة جوازم الفعل الواحد خلاصة الأدوات التي تجزم مضارعا واحدا الطلب ولم ولما ولا اللام الطلبيه ولا الطلبيه طيب واللام الطلبيه وتشمل تشمل الدعاء والأمر ولا الطلبيه ولا الطلب يشمل النهي الدعاء النهي هذه تشمل امر ودي تشمل نهي ولهذا الأمر يقولون طلب الفعل والنهي طلب الكف نعم طيب أما ما يجزم فعلين نعم تفضل ويجزم فعلين إن وإذما ويجزم فعلين وش فعلين هنا بالكلام ويجزم فعلين. فعلين ما الجازم لفعلين و... نعم الأدوات هذه إن وإذما وش موقعهم الاعراب لا فاعل فاعل هي فعلين هو المجزوم ما الذي يجزم الفعلين ها إن نعم ها الآن شرع بذكر الأدوات التي تجزم فعلين يا الله يا إخوان نتبهوا هذه فيها شواهد نعم ويجزم فعلين إن وإذما وأي وأين وأنا وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إيش يذهبكم من يعمل سوءا يجزبه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء نحو وإن بخير فهو على كل شيء قدير أو بإذا الفجائية نحو وينصفهم تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون نأخذ شرحا يسيرا ثم نفصل فيها ويجزم فعلين الشخص يجزم فعلين هنا بدأ بالتي تجزم فعلين الأدوات التالية إن وإذ ما إلى آخرة ثم ممثل ثم قال ويسمى الأول شرطا الفعل الأول الذي يباشر الاداه يسمى فعل الشرط شرطا والثاني يسمى جواب الشرط أو الجزاء طيب قالك لك وإذا لم يصلح لمباشرة الاداه قرنا بالفه يعني الفعل الثاني إذا لم يصلح لمباشرة الأداء يأتي بعدها فإنه يقرم بالفعل مثل يسرق فقد سرق له من قبل هل يصلح أن تقول إن فقد سرق له من قبل لا إذا لم يصلح اقترن باي شيء بالأداء لأنه ما يصلح أن تقول إن قد سرق إن يمسسك الله بضر فهو على كل شيء هل يصلح أن تقول إن هو لا لكن إذا صلح الجزاء أن يكون محل الشرط فإنه لا يقترن بالأذات مثل إن تذاكر تنجح لأن تنجح وتذاكر كلاهما فعل مضارع أو إن ذكرت نجحت كلاهما فعل ماضي طيب يقول أو بإذا الفجائية يعني يقترن بالفا أو بإذا الفجائية طيب نبدأ واحدا واحدا هذه الأدوات التي تجزم فعلين على أربعة أنواع منها ما هو حرف باتفاق حرف باتفاق وهو إن هي أم الباب غالباً تكون أم الباب هي متمحفه لهذا الأمر إن حرف باتفاق طيب والنوع الثاني اسم باتفاق مثل من وما ومتى وأي واين وعيان وعنا وحيثما النوع الثالث حرف باختلاف وهو إذما من الجواز إذما إيه نعم والرابع اسم على الصحيح وهو مهما طيب نبدأ بها واحدة واحدة يقول رحمه الله ويزم فعلين إن طيب ثم الثلقل إي يشأ يذهبكم إي يشأ يذهبكم ما لو نعرفش نقول إن جزم. نقول حرف جزم أو إذا أشكل علينا نقول إن أدى الجزم إن هذا جزم تجزم فعلين طيب يشع المضارع مجزوم وعلمة جزمه السكون ما هو شو يكون فعل المضارعين شو موقع من العراب فعل الشرط يذهبكم جواب الشرط أو جزاؤه طيب قبل أن نكمل صور فرعي أو فعلي الشرط على كم نوع إما أن يكون الشرط والجزاء فعلين مضارعين مثل هذا إيا شاء يذهبكم إما أن يكون مضارعين أو أن يكون ماضيين إما أن يكون مضارعين أو يكون ماضين أو يكون أه بسمع حد يقول امر ها فالامر ما يباشر لده ده يكون مضارعين او يكون ماضي مثل ان ذكرت نجحت او ان يكون الاول آه مضارعا والثاني ماضي مثل من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له طيب يلا اشرح لي من الصور او ان يكون ايش أن يكون الشرط ماضيا والجواب مثل من ذكر ينجح طيب هذه هي صور فعلي الشرط هذه صور وقد يكون الجواب جمله اسميه مقترنه بقد او غيره مما سيأتينا مما لابد ان ترتبط فيه ايش الفاء اذا لم يكن الشرط أو الجواب اذا لم يكن الجو الجواب ماضيا او مضارعا فانه يجب ايش ان يقترب بالفاء كما سياتي نكمل أدوات الادوات الاداه الثانيه اين اينما تكون يدرككم الموت ما وش نقول بالعرب اينما أداة اداه شرط طيب تكونوا فعل الله. ايه طيب فعل الشرط ما نقول فعل مضارع مجزوم فعل علامه جزمه حذف النون يدرككم ما نقول جواب فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لماذا قلنا شرط لأن الشرط تعليق شيء بشيء هذا يتعلق بهذا لو قلت إيشأ وسكت لا استقام الكلام لأن الشرط يعلق شيئا بشيء طيب الثالثة أي, أي الشرطية مثل أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى طيب كيف نعرب أيا هذا الشرط طيب ما وش عرب النحاة لا محل زائدة أو يقولون صلة عشان احترازا من أن يقال زائدة. تدعو يلا يا إخوان تدعو فعل مضارع هكمل متزم وعلامة جزمه حذف النون لأن فعل أصله تدعون طيب والفا يلا يا إخوان من يعرب اللي يعرب الجملة هذه بعطي زائدة يلا يعني ما بعد بدي نابها يلا تفضل لا وقل فأسلعنا فيها غلط ما تقول ما انتبهت وكل هذه ومجد الجواز انتبهت ويجينا البيت اللي يقول أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده جل جل نشرح مثل أذكر درست فصل من الفصول ما أنساها يعني هي أربع قاعات قاعة ما أحسن منه يفهمون خلال ربع ساعة ثم الباقي يقول لكم باقي الدرس مع الحواشي والتعليق والفصل اللي بعده أقل منه منزلة بين من منزلتين والثالث أصبر شويه والثالث ما يفهمون أبدا اتعب أتعب وأعطيهم الضرورات ما فيه لا حواشي ولا فاهمين نعم أحد عنده سؤال لا ثم أكتب السؤال الجواب موجود على الصبورة عرف كذا ولا واحد يجيب انت منيا أي... ها ما تدعو فله الاسماء الحسنى لا انا بيت اعرابا تفصيليا قبل ان ناتي اليه لان سياتينا اينا هنرى منها هذا شرط وتدعو قلنا فعل الشرط وين جواب الشرط يا اخوان جملة طيب من يعرب الفاء, الفاء إيه؟ ما هذا لا حد يقرأ يا اخوان من الكتب ها وشنو مختلف شو تسمى هذه الفاء لا ما نريده الفاء رابطة إيه نعم رابطة طيب وله خبر مقدم والاسماء مبتدا مؤخر والحسنى صفه للاسماء طيب والجمله من مبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط طيب من شف من يعمل سوءا يجزه ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير من يعمل سوء يجزبه مثل من يكدني بسيء كنت منه قش جابين بين حلقه والوريدي نبدأ بمن من يعمل سوء يجزبه من التي، الذي يعرب هذه له جائزة هيبه؟ نعم من يلا لا أعطيه جائزتين بل أعطيه ثلاث جوائز من يعمل سوءا يجذبه اعرابا تفصيليا نعم اسم ولا حرف طيب أكمل اعربك هي فعل مضارع مجزوم لم الجزم السكون وش نقول عن فعل الشرط ولا جواب الشرط فعل الشرط لا طيب يعمل وين فاعل؟ غمير ونستدر مش تقديره؟ هو يعود على على من؟ طيب وسوءا مفعول به يجزأ به نعم منصوب جواب الشرط مجزوم علم جزمه حذف حرف العله والفاعل ضمير مستدر تقديره هو يعود على من وبه جر مجرور متعلق بالجواب ما انتهى الحراب في جائزه وفي جائزه مشينا مثل الاول نعم من اسم اسم احسنت طيب اكمل عشان نعطيك لك جائزه الحين ضمنتها بس بقي الثانيه لا غلط بس ما لك إلا واحدة طيب أي جملة وين الجملة شوفوا إذا جاءكم أداة الشرط وكانت اسم لأن مرة عددنا قبل قليل إن أسماء، إن أدوات الشرط منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف ومنها ما هو مختلف فيه من هنا اسم إذا أردنا نعرف نقول من وش نقول اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا يعمل فعل الشرط وسوءا مفعول به يجزبه جواب الشرط وجملة جواب الشرط في محرفة خبر المبتدأ ما واضح طيب هذا عرب تفصيلي ما نخوض بكثيرا بس هذه يعني عرضا طيب وما تأتي شرطية ما تأتي نافية أحيانا تقول ما زارني أحد نافية لكن متى تكون شرطية إذا علقت شيئا بشيء ها ما تفعلوا من خير يعلمه الله وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ها وما تفعلوا الماء واشتقول عنها شرطية وتفعلوا فعل الشرط ما يحتاج اخواننا نقول مجزوم بحذف النون عشان نمشي ومن خير جار مجرور يعلمه الله هذا وش يكون جواب الشرط ومهما ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وين الشاهد؟ ها. ومهما تكن هذا فعل الشرط وين جواب الشرط؟ تعلمي قلنا جواب الشرط يكون مجزوما ألم تجزم السكون لماذا كسر؟ نعم. مراعاة القافية مراعاة القافية لأنها مكسورة طيب لأنها اشبعها ومتى من أدوات الشرط يقول الشاعر أنا ابن جلا وطلع الثنايا طلع الثنايا يطلعها يطلع الأذراس هذا يعني التقدير أنا ابن رجل جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني يقول الحجاج إذا أردني أخطب يبدأ في هذا البيت من براعة الاستهلال ما شاء الله يزعج الحاضرين ويخيفهم بالبداية انا ابن جل وطلعت اثنانا متى اضع العمامه تعرفوني وين الشاهد متى اضع العمامه وأين فعل الشرط فعل الشرط أين أضع متى اضع أصلها متى أضع العمامة لكن لماذا كسر لالتقاء الساكنين نعم الأصلها مجزوعة إذا لو تعرفت تقول أضع فعل مضارع ومضيت وضعت أضع مجزوم على مجزمة نعم السكون وإنما كسر التقاء الساكنين طيب وين جواب الطلب تعرفوني مجزوم وش على مجزمة وش التقدير حذف النون على مجزمة التقدير تعرفونني جيد طيب ثم أيان أيضا أيان فأيان ما تعدل به الريح أيان نؤمنك شوف الشاهد انتبهوا أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تبلغ الأمن منا لم تزل حذرا وين الشاهد أيان نؤمنك تأمن نؤمنك ما قال نؤمنك أين فعل الشرط نؤمنك جواب الشرط تأمن غيرنا المثل فأيان ما تعدل به الريح تنزلي أيانما تعدل تعدل وتنزلي هذا هو طيب من أدوات الشرط أيضا التي تجزم فعلين حيثما مثل حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزماني وين الشاهد حيثما تستقم يقدر ها تستقم فعل الشرط يقدر جواب الشرط وكلاهما تزوم علامة جزمه السكون ومثل إذ ما مثل وإنك إذ ما تأتي ما انت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا وين الشاهد إذ ما تأتي يعني إذ تأتي إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي شاهد إذ ما تأتي وتلفي أين فعل الشر تأتي وش علامة حذف حرف العلم وجواب الشرط تلفي, تلفي. وش علامة جزم أيضا؟ هذا حرف الحلة. طيب. ومثل أن فأصبحت أن تأتها تلتبس بها. أصبحت أن تأتها تلتبس بها. والشاهد وين؟ أن تأتها تلتبس. أين فعل الشرط؟ تأتها. ما علامة جزمه؟ هذا حرف الحلة. تلتبس بها هذا جواب الشرط. سبحانه طيب. إن شاء الله واضح. هذه الأدوات تجزم فعلين. شو سما الأول منها فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاؤه طيب. إذا لم تصلح هذه مسألة أخرى. شو يقول رحمه الله؟ نعم قرأها. إذا لم تصلح. وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفأ نحو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أو بإذا الفجائية نحو وينصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا لم يصلح أو إذا لم تصلح شاقصد بهذا إذا لم تصلح يعني الجملة الواقعة جوابا للشرط يقصد بها يقول إذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا للشرط لمباشرة الأداة يعني إذا لم تصلح أن تكون فعلة للشرط إذا لم يصلح أن تكون فعلة للشرط وشجف فيها يجب أن تقترم بالفعل يعني يا أخوان إذا قلت إن ذا تذاكر تنجح لماذا ما قلت إن تذاكر فتنجح لأن تنجح تصلح أن تباشر الأداة يصلح أن تقول إن تنجح يكافئك والدك كذا طيب إن كرت نجحت يصلح أن تقول إن نجحت يصلح نجحت هذه أن تباشر الأداة تأتي بعدها يصلح أن تقول إن نجحت كافأك والدك طيب إذا لم يصلح أن يكون جملة الشرط أو الجزاء إذا لم تصلح أن تباشر الأداء أن تكون فعلا للشرط إذا لم تصلح وجب اقترانها بالفاء أمثلة على ذلك الأمثل على ذلك إذا كانت الجملة اسمية مثل ما مثل وان يمسسك بخير فهو أين جملة الطلب فهو هو هل يصلح أن تأتي بعد الأداة هل يصلح أن تقول إن هو ما تصبح إذن لابد لها من رابطه وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير طيب أو أن تكون فعليا فعلها طلبي فعلها طلبي ما يكون فعل مضارع فعلها طلبي يعني أمر مثل اتبعوني هل يصلح أن تقول إن اتبعوني ما يصلح إذا إذا كانت جملة توب الشرط طلبيه إذا كانت فعليا فعلها طلبي وجب اقتران الفاء فيها مثل قول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ما تقول إن كنتم تحبون الله اتبعوني لا لابد من ارتباطه ولو سألتكم وين الشاهد قل إن كنتم تحبون آ إن كنتم لو نعرف طيب إن هذا الشرط وكنتم فعل الشرط ما نفصل في العرام طيب وين جواب الشرط فاتبعوني ما الذي جعل الفاء ترتبط بالجواب؟ لأن الجواب لا يصلح أن يكون فعلا للشرط أو لأنه لا يصلح أن يباشر الاداه طيب؟ ما المسوغ لأن فعل طلبي؟ طيب؟ جملة فعلية فعلها طلبي أو جملة فعلية فعلها جامد مثل ماذا؟ الفعل الجامده مثل أسأو ليس أسأ ليس مين؟ مثل ناما او وشربا وعلما طيب إذا كانت الجملة الطلبية إذا كانت الجملة الفعلية فعلها جامد وجب اقترانها وقعت جوابا للطلب وجب اقترانها بالفعل مثل مثل ماذا قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مانا وولدا فعسا اقترنت الفاء بعسا لماذا لأن عسا فعل جامد والفعل جامد ما يصلح يباشر اداه هل يصلح تقول إن عسى؟ لا مثل إن قامة إن قاعدة؟ طيب أو أن يكون الفعل منفيا بلم يعني الفعل الواقع جواب للشرط أو الواقع جوابا للشرط مثل وما يفعلوا من خير فلن يكفروه لاحظ يكفروه يصلح أن يكون فعلا للشرط لكن لما سبق بلن وجب أن ترتبط به الفعل لأنه ما يصلح تقول إن لن يكفروه طيب أيضا أو كانت منفية أو كانت الجملة منفية بما وما أفعل الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما أوجفتم جملة فما أوجفتم لماذا اقترنت بالفعل جملة ما أوجفتم لأنها, لأن الطلب آه, لأن الشرط أو الجزاء لا يصلح أن يباشر الأدى طيب أو أن يقترن تقترن الجملة بقد إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل هل يصلح أن تقول إن قد يسرق لا إذا اقترنت بقد وجب ارتباطها بفاء الشرطية طيب أو اقترنت بالتنفيس فإن تولوا فإنما في شقاق فسيكفيكهم الله التنفيس للسين أو سوف. ومثل ومن يقاتل في سبيل الله ما فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مثل وان وان توليتم فما سالتكم عليه من اجر هذه ما مرت مع مر معنا المثال اذا متى يجب اقتران الفاء بالجمله الطلبيه نعم اذا لم يصلح ان يكون جواب الشرط مباشرا لاداه الشرط وما المواضع الموضع كما مر اذا كانت إذا كان جملة الشرط اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو كان الشرط منفيا بلن أو ما أو مقترنا بقد أو التنفيس ما مقصود التنفيس؟ السين أو سوف طيب أيضا يصلح أن ينوب عن الفاء يصلح أن ينوب عن الفاء إذا يعني بالامور الماضيه هذه يصلح ان ينوب عن الفاء اذا مثل وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذاهم يقنطون اذاهم يقنطون الفاء هنا صارت رابطه لماذا لان جمله الطلب وين جمله الشرط وين هي هم هل يصلح ان تكون مباشره لاداه الشرط لا لماذا وشو السبب حسنت ان اسمية هم يقنطون جملة اسمية مبتدأ خبر هم مبتدأ جملة يقنطون خبر طيب وكذلك ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون واضح يا أخوان لكن إذا كانت الجملة اسمية ولم ترتبط بالفعل هل يجوز هذا لا إلا في الضرورة الشعرية كما قال عبد الرحمن بن حسان متابع للشاهد. من يفعل الحسنات الله يشكرها. وين الشاهد؟ الله يشكرها. من شرطية؟ فلشرط فل يفعل. طيب وين جواب الشرط؟ يش... الله. الله يشكره. ليش مرتبط بالفعل؟ وش التقدير؟ من يفعل الحسنات فالله يشكره. الضرورة الشعرية. طيب. انتهينا نكون من النواصل والجوازم نبدأ الآن بالنكرة والمعرفة ولو على سبيل الإجمال نأخذه نعم نعم تفضل حسن يسأل يقول إذا كان فعل الشرط وجوب الشرط فعلين ماضيين كيف نعرب نمثل مثل إذا قام زيد قام علي نقول إذا إن قام زيد قام علي إن أدى الشرط وقام فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم نعم وقام علي ثانية جاب الشرط مبني على الفتح في محل جزم لأن الفعل الماضي لا يعرب يبنى يكون محله الجزم والجملة إذا كانت مقتربة بالفاء كلها تعرب عرب منفصلا ثم يقال والجملة في محل جزم نعم كيف أعطيك مثال يسأل يقول كيف يمكن الا يباشر الاداه إذا قلت إن قام زيد قام عليه أو إن, ذاك إن ذاكر الطالب نجح وين جواب الشرط نجح هل يصلح ان يباشر ادى هل يصلح تقول ان نجح الطالب كفاه ابوه يصلح في غير الجمله هذه لكن مثلا لو قلت كما في قوله ايام يسسك الله وايام يسسك بخير فهو على كل شيء قدير هل يصلح ان تقول في غير القران وان ها فهو ما يصلح للجمله طلبيه الجمله اسميه او اذا اقترن بقد يسرق فقد سرق أقوله مقابل هذه صح تقول إن قد يسرق ما صارت شرطية هذه عرفت طيب نعم فصل الاسم ضربان نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل لعل نشرح كلمة كلمة عشان ولو باختصار لأن هذا التطويل فيه يعني قد يقطعنا والاختصار فيه لعله أنسب يقول النكرة والمعرفة آه أعد الاسم الاسم ضربان نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس نعم يعني النكرة كلمة النكرة عبارة يقول عما شاع في جنس موجود أو مقدر ثم مثل الموجود قلف الأول كرجل جنس موجود فإنه الرجل هذا موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا فلموجد هذا الجنس، وجد من هذا الجنس أكثر من واحد رجل وهذا رجل وهذا رجل، قال موجود، فهو يصدق على كل من كان حيوانا ناطقا ذكر يقال له رجل، أو كذلك امرأة، يعني فيه ليست امرأة واحدة، نساء كثير، قلك أو مقدرا المقدر مثل الشمس. مثل الشمس مو مثل الشمس شمس الشمس هذه موضوعه كما يقول ابن هشام رحمه الله لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل لكن كم فيه من شمس ما فيه الا شمس واحده اذا النكره شائعه عامه هذيك متصوره في الاعيان وهذه متصوره في الاذهان لحظتم. إذن باختصار شمس ورجل نكرة شمس رجل امرأة ليل نهار هذه نكرات طيب وحيانا تمر يعني حيانا يقول آآ آآ مثل ليس لها وجود في الخارج يعني شمس ثانية ليس لها وجود في الخارج تمر معكم الكلمة بالنحو وربما بالأصول ربما بعض كتب العقيدة وما معنى هذه باختصار هذه الصور تسمى في الأذهان وصور في الأعيان يعني مثلا حينما تصور بالذهن إنسان يمشي على سيارة هذه صورة ذهنية ولا وجود في الخارج ولا لا لا وجود في الخارج يعني في خارج الذهن في الأعيان طيب ممكن تتصور أنت بذهنك وأنت لك الحق أن تتخيل أن الناس كلهم يمشون على رؤوسهم صورتها ولا لا هذه صورة ذهنية هل لها حقيقة في الأعيان ولا في الأذهان هذا إذا قالوا لك في الأذهان أو في الخارج أو في الأعيان ممكن تتصور أن جمره تمشي في الماء ولا لا تصورتها أنت الآن هل هنا في الخارج يمكن لا ممكن تتصور أن تأتي الحوت وتزور الضب في البر تصور حوت تمشي في البر صورة لكن هل هي حقيقة خارجية لا ذهنية ممكن تتصور نية الضب ورد لها الزيارة زورها في البحر ممكن لكن هل هذا هل هي هل هي صورة ذهنية ولا صورها في الخارج عيانية هذه هذه إذا قيلك صور في الأذهان وصور في العيان والهذي يقول لا يجتمع إلا كما يجتمع الضب والنون إيش معنى الضب والنون النون هي الحوت هل يمكن نجتمعه لا هذا إذا جاء البحر غرق وهذه إذا خرجت من البحر غرقت نعم هذا يعني معنى قوله النكرة هي عبارة عما شاع إذن النكرة باختصار مثل شمس وليل ونهار وحيلا يتضح بالمثال أكثر من التعريف شمس ونهار وماء وشراب وطعام هذه نكرات نعم طيب تفضل ومعرفة وهي سته نعم الضمير. ومعرفة المعرفة تنقسم إلى ستة أقسام لو نأخذها باختصار نعم وهي ستة واحد الضمير وهو ما دل على متكلم دل على متكلم مثل الضمير يقولون أعرف المعارف بعد الله عز وجل إن الله عز وجل أعرف المعارف من أعظم أنواع المعرفة أو أعظمها بعد لفظ الجلالة الضمير وهو ما دل على متكلم ومن متكلم ما هو؟ أنا. انا طيب او او مخاطب او مخاطب مثل أنت. انت انت طيب او غائب او غائب مثل هو وهو اما مستتر ك... نعم ها الضمير بهذا الانواع اما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو اقوم ونقوم نعم اقوم ونقوم هذا مستتر وجوبا لو تعرف تقول اقوم فعل مضارع مرفوع علامه ترفع الضمه الظاهره على والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا لان ما يصلح انت لو كان اسمك زيد واردت أن تقول اقوم ما يصلح تقول اقوم زيد لاحظت اذا الضمير مستتر وجوبا ولو قلت اقوم انا ما يكون اعراب انا فاعل انما يكون عرابه توكيد توكيد نعم وكذلك نقوم نفس الشيء أو جوازا في نحو زيد يقوم نعم لأن زيد يقوم قد يصح أن تقول زيد يقوم غلامه عاد على الضمير طيب أو بارز وهو إما متصل أو بارز يعني ضمير بارز إما متصل نعم كتاء كتاء قمت لاحظ دقة المؤلف رحمه الله كتاء قمت هذا ضمير يقولك أو بارز يعني ضمير بارز وهو إما متصل, متصل شف قمت بالتاء مو مثل إياك إياك منفصل قمت بالتاء ومثل للتاء وشريد مثال إيش الرفع الضمير وش عرابة هنا قمت فعل الضمير التاء مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم وكاف اكرمك اكرمك وش يكون عراب كاف اكرمك مفعول به اكرم فعل ماضي والفاعل الضمير تقديره هو و الضمير الكاف مبني على الفتح في محل نصر, نصر. إذا هذا من أنواع الضمير نعم وهاء غلامه نعم وهاء غلامه ومثل إيش؟ المجرور الضمير المجرور لأن تقول هذا غلامه مررت بغلامه الباء حرف جر غلام اسم مجرور وهو مضاف والضمير مبني على الكسر في محل جر إذن كم مثل لك الأنواع الضمير الثلاثة الضمير متصل إما أن يكون مرفوعا مثل قمت أو منصوفا مثل أكرمك الكاف أو مجرورا مثل مرت بغلامه الهاء من غلامه نعم أو منفصل كأنا, كأنا. واند وهو واياي أنا وهو وإياي هنا أيضا مثل بأمثلة أخرى أنا هذا ضمير بارز ضمير رفع وهو للغائب وإياي هذا ضمير نص طيب نعم ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان نعم يقول لا فصل يعني لا يجوز للإنسان لا يجوز أن تفصل إذا استطعت أن تصل لأن الوصل أولى من الفصل من يمثلنا مثال؟ نعم مثل تقول أكرمتك أكرمتك أولى من أن تقول أكرمت إياك خلاص إذا صح أو أكرمك ما تقول أكرم إياك إذا أمكن الوصل فلا داعي الوصل يقول إلا أكملها إلا في نحو الها من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان يقول إلا في نحو الها من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان استثني من هذه القاعدة لأنه وش قال في اللي قبلها؟ قال ولا فصل مع إمكان الوصل ما معنى هالكلام لما ذكر أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشار إلى أنه مهما أن أمكن أن يؤتى بالمتصل لا يجوز العدول عن إلى المنفصل كما مر بالمثال ثم استثنى من هذه القاعدة صورتين يجوز فيها الفصل مع التمكن من الوصل ضابط الأولى الذي ذكر بها سلني أن يكون الضمير ثاني ضميرين يكون في الجملة ضميران طيب ثاني ضميرين ويكون الأول أعرف من الثاني وليس مرفوعا مثل سلنيه سلنيه كم فيها من ضمير الياء والها طيب سلنيه سل اشتقول فعل أمر والفعل ضمص تقديره أنت ويعلم تكلم مفعول به هل هو ضمير مرفوع ولا ولا منصوب؟, منصوب منصوب طيب والها مفعول ثاني. مفعول ثاني أحسنتم طيب وخلتكه نفس الشيء طيب يجوز أن تقول في سلنيه. سلني سلنيئة لماذا لأن اجتمع في الجملة ضميران والأول اعرف من الثاني وليس الاول مرفوعا اذا وش تقول سلني اياه مع انك تقول سلني طيب ومثل خلتك خلتك يجوز ان تقول خلت خلتك اياه طيب نعم وضابط الثانية اللي هي كنته أن يكون الضمير شوف مثل بكنته أن يكون الضمير خضرا لكان أو إحدى اخواتها سواء كان مسبوق بضمير أم لا فالأول مثل الصديق كنته والثاني في نحو الصديق كانه زيد يجوز أن تقول كنت إياه في كنته يجوز أن تقول كنت إياه ومثل الصديق كانه زيد يجوز أن تقول كان إياه زيد نعم واتفقوا على أن نوصل أرجح نعم تفضل ثم العلم وهو يعني من أنواع المعارف أو أول شيء الضمير ثانيا العلم نعم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأوسامة نعم وإما اسم كما مثلنا نعم إما شخصي كزيد زيد وعلي هذا علم على شخص أو جنسي كأسامة مثل كلمة أسامة تطلق على كل أسد وثعاله تطلق على كل ثعلب وذؤالة تطلق على كل ذئب يعني مثلا تقول جاء مثلا ثعاله أي ثعلب هذا جنسي وهو علم لكن تقول جاء زيد هذا علم هل هو علم شخص أو جنس شخص لكن إذا قلت هذا فعله؟ تقصد بالفعل هذا علم؟ لكن علم جنس أو شخص؟ شو... نعم هذا معناه. طيب؟ أو لقب كزين العابدين؟ أو لقب هذا من أنواع العلم. شوف أنواع العلم عندك الشخصي كزيد أو الجنسي كأسلم. قال وهو إما اسم الشخصي والجنسي داخل في الاسم أو لقب كزين العابدين؟ زين العابدين لقب؟ اللقب ما أشعر بمدح أو ذم؟ نعم. وقفة؟ قفة يعني يمثل بالنها قفة هذه هذه القرعة اليابسة أو تسمى تن... قفة القرعة إذا يبسته أخذ ما في باطنها ووضع فيها قطن أو شيء هذه تسمى قفة نعم قفة شخص نقب بقفه مثلا علم تكون نعم تكون داخل في العالم نعم أو كنية كأبي عمر الكنية يعني مما يدخل في العلم الكنية مثل كأبي عمر وأمك وأم كلثم ما هو مصدر بأب أو أم نعم ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا نعم. أو مخفو يعني إذا كان شخص اسمه علي زين العابدين ما يقال زين العابدين علي يقول علي زين العابدين مثلا أو مثلا لقبه مثلا قفه ما يقال قفه محمد لا محمد نعم ميت باللقب أو صيح. ما او مخفوظا باضافته إن أفرد كسعيد يقول كيف يعرب اذا قلت مثلا هذا علي زين العابدين ايش تقول هذا مبتدا وعلي خبر زين العابدين ايش تقول تابع له بدل او عطف هكذا يعرب يعني او تابعا له مطلقا نعم ثم الاشاره وهي ثال المذكر وذي وذه وتي وته وتا لا, لا لا لا اصبر شو الحنا موجود طيب ايضا الاسم حين قد يكون مركب قد يكون مركب تركيب اضافي مثل ماذا الاسم مثل عبد الله طيب مركب تركيب مزجي مثل بعلبك والمركب تركيب اسنادي مثل ايش اسنادي مثل الشابه قرناها تابط شرا رجل اسمه تأبط شرا من الشعراء الصعاليك كان سريعا في الجري اسمه تأبط شرا اسمه جملة مكون فعله تأبط فعل, فعل والفاعل المجسد تقديره أنت وشررا مفعول به شابه قرناها شابه فعل ماضي وقرناها مفعول به اسمه شابه قرناها وشو سمها الاسم هذا مركب اسنادي, مركب اسنادي لأن فيه جملة ومثل جاد الحق رجل اسمه الحق أتضحكم مجاد الحق أكثر من شاب قرناها ومن تأبط شررا هذا يسمى مركب اسنادي يقول لك ويؤخر اللقب عن الاسم يؤخر لقب عن الاسم يعني إذا قلت هذا مثلا تقول أبو زيت. تقول هذا علي أبو زيد مثلا هذا علي أبو أحمد يعني يبين لك إن هذه داخلة في العلم قال أو مخفوظاً بإضافته إن افردا يعني إذا كان الاسم واللقب مفردين ليس واحداً منهما مركب لا اسناديا ولا مزجيا ولا اضافيا يقول أو مخفوظاً بإضافته مثل سعيد كرز مثلا. كرز هذا وشكون هذا هذا لقب سعيد كرز إذا مثلا شخص لقب بالكرز مثلا. لك أن تقول هذا سعيد كرز نصير صفة له أو تابع نقول تابع أحسن تابع يكون عطف بيان أو بدل ولك أن تقول هذا سعيد كرز تضيفه له نعم باختصار يعني ما نريد نطيل في هذه إذن كم عندنا الآن من أنواع المعارف الضمير العلم. والعلم يلا ثم الإشارة هذه أسماء الإشارة يشير لأسماء الإشارة وهي, وهي ذا للمذكر ذا للمذكر ويضاف إليها ها تكون هذا. نعم طيب وذي وذه ذي يقول هذه وهذه نعم وتي وته تي يقول هاتي تي وها أيضا نعم وتالي المؤنث نعم وذاني وتاني للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا نصبا ذاني وتاني هذه للمثنى تقول هذا ذاني وهذا تاني أيضاً اله للتنبيذ أردت أن ترد تقول اله للتنبيذ لكن ذا وتأ وذان وتا, وتأ هذه إشارات نعم لجمعهما يقولك ذاني وتاني للمثنى إذا أردت أن تعرب هذا ذاني وهذا تاني تعرب عن المثنى ترفعه بالالف وتنصبه وتجره بالياء نعم وأولئك لجمعهما والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا. نعم البعيد تقول ذاك. شوف مجرد من اللام. أو مقرون بها تقول ذاك. نعم. أو مقرون به إلا في المثنى مطلقا. نعم. وفي الجمع في لغة من مد. من في لغة من مده في لغة من مدة. وفيما تقدمته ها وتنبيه. نعم يا الله ما ما نطيل بهذا اللي ثم الموصول الرابع نعم. وهو الذي والتي شاء الله بنحاول ننهي الكتاب هذا ان شاء الله لا حول لا قوه ثم الموصول, الموصول. وهو الذي والتي والذان واللتان بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا نعم ولجمع المذكر وهو الذي والتي والذان واللتان الذي لمن مذكر والتي للمؤنث والذان مثنى مذكر واللتان للمثنى المؤنث طيب كيف تعرف الذي والتي طيب مبني على ايش السكون السكون في محل نصب ولا رفع مثلا لاقل جاء الذي ممكن تكون محل رفع ممكن تكون محل نصب او جر مرت بالذي رايت الذي وهكذا طيب والذان والتان نشتقرها اعراب تسنى اعراب المثنى طيب المذكر. ولجمع المذكر الذين او اللذين ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا بالياء مطلقا بالرفع والنصب والجر نعم والاولى نعم ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى الجميع إيه؟ بمعنى الجميع يعني قد يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والجمع ما هي الألفاظ الآتية مثل من من وما وأي وأل نعم في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغتي شويه كلمات تحتاج إلى شيء من التفكيك يقول بمعنى الجميع مثل من وما وأي مثل ماذا من اشتقوه المثلا يعجبني من جاءك ممكن يكون واحد ممكن يكون مؤنث وممكن يكون مثنى وممكن يكون جمع جبني من جاءك طيب وما ايضا ما موصول الدل على الجميع مثل ما يمثل النحاه يقول ان تقول في ما لمن قال مثلا اشتريت حمارا هذا ايش او نقول حصانا احسن اشتري او نمثل بالحمار طيب لا, لا يزعل اشتريت حمارا واحد هذا ولا لا طيب واتانا هذه ايش طيب حمار مذكر واتان مؤنث او اشتريت حمارين هذا مذكرا طيب او أتانين ايش مؤنث مثنى ولا جمع ولا مفرات مثنى طيب او حمرا جمع جمع للذكور الاناث او اتنا ايش شيء للاناث وش تقول؟, تقول اعجبني ما اشتريته يعني الذي اشتريته واعجبني ما اشتريتهما هذا الاشي مثنى يطلق على الجميع واعجبني ما اشتريتهم. على الجمع اشتريتهن اذا موصول هذا الموصول هذا يطلق على الجميع المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع لجمع الذكور ولجمع الاناث هذه هذا معنى قوله وبمعنى الجميع من وما وان أي كذلك من الموصولات؟ نعم قال. وقال في وصف صريح لغير تفضيل. لغير تفضيل مثل الضارب. كالضارب شوف كالف الضارب هذا وصف صريح الضارب. شو وصف صريح؟ مشتق من المشتقات ضارب مضروب أو صيغة مشب. طيب كالضارب وش معنى الضارب؟ اشتقه الذي ضرب. طيب. اذا أل هنا تفيد الموصول طيب والمضروب الذي ضرب وهكذا نعم وذو وذو في لغه طيء في لغة طيء مثل ما يستشهدون فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حفرته وذو طويته يعني بئري التي حفرتها والتي طويتها ذو من الموصولات نعم وذا بعد ما او من الاسفهاميتين نعم إنما تكون ذا موصول ان يتقدمها ما الاستفهاميه مثل ماذا أنزل ربكم يعني ما الذي أنزل ربكم أو بعد من الاستفامية مثل ما يقول العشاء وقصيدة تأتي الملوك غريبة حتى قد قلتها ليقال من ذا قالها يعني من الذي قالها ما الذي جعل ذا اسم موصول سبقت بمن طيب نعم نعم وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات نعم. ضمير صله الوصف هنا الآن يتحدث لك عن أنه لا بد من الموصول للموصول من صله والصلة قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة مثل ماذا وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول, للموصول مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف نحو أيهم أشد طيب معنى هالكلام؟ الموصول لا بد له من صلة ولا بد له من عائد طيب مثل يقول لك الصلة لا بد تكون على ضربين إما جملة اسمية أو فعلية أو شوف جملة يعني ضرف أو جرم جرور مثال صلة الموصول الجملة تقول جاء الذي أكرمته جاء فعل ماضي والذي اسمه مبني على السكون محرف فعل وأكرمته فعل فاعل ومفعول به وإيش محل من العرب لا محل من العرب لان صلة الموصول ما الذي جاءك الذي أكرمته طيب إذا وإيش نوع الصلة هنا جملة وإيش نوع الجملة فعلية طيب وين العائد الضمير ها أكرمت يعود على الجاء الذي جاء طيب والجملة الأخرى قلنا لكم شبه الجملة تقول جاء الذي عندك وش نوع الصلة شبه جمله وش نوع شبه الجملة ظرف طيب والجار مجر تقول جاء الذي في الدار جاء الذي في الدار نعم وين الصلة قد تكون محذوفة مثل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا يعني التقدير ما كنت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا يعني ما كنت جاهلا فاقضي ما أنت قاض يعني التقدير فاقضي الذي أنت قاضي قد يتحدث الصلة نعم وين فعل أمر القضية نعم وقد يحدث نحو أيهم أشدوا وما عملت يعني أي ايديهم أشد يعني أيهم هو أشد نعم وما عملت أيديهم يعني, وما ف... أيديهم. يعني فقضي ما عملت ما, ما انت قاض ما ما قد يحذف. نعم ويشرب مما تشربون, التقدير يشرب تشربون منه, منه. نعم هذا العائد قد يحذف. او ظرف او جار ومجرور تامان متعلقان بالس... استقر محذوفا, بستقر محذوفاً. معنا جاء الذي عندك يعني استقر عندك وجاء الذي في الدار استقر أو كان في الدار نعم ثم ذو الأدات هذا الخامس من ايش من أنواع المعارف هذا الخامس من انواع المعارف وهو ذو الأدات نعم كيف؟ الضارب هنا ال موصوله لان الضارب مشتق وصف مو مثل الف الرجل تختلف عنها الرجل هذا جامد ليس مشتقا نعم وكلاهما اكتسب التعريف نعم ثم ذو الاداه وهي ال عند ذو ال نعم وهي أل عند الخليل وسيبويه لاللام وحدها نعم خ... يعني المعرف كلاهما الألف واللام نعم لاللام وحد... وحدها بعضهم يقول المعرف هي اللام وليست أل وسيبويه الخليل يقول ال هي المعرفة للشيء إذا قلت رجل إذا أردت تعرفت تقول الرجل تعرف بأل وليس باللام وحدها هذا يعني معنى الكلام خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو... يعني من معانيها العهد مثل في المصباح وفي زجاجة الزجاجه يعني آل هنا العهديه ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ايش تكون هنا للعهد يعني المعهود في الذهن هذا الرسول اللي مر نعم وجاء القاضي او للجنس كاهلك الناس كأهلك الناس الدينار والدرهم القاضي يعني المعهود في الذهن مع معهود بين الناس او للجنس كاهلك الناس الناس جنس نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم الجنس يعني ليش يقال الجنس مثلا لأن الناس يشتركون في هذا الأمر نعم أو, أو الاستغراق أفراده نحو أو الاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا يعني خلق الإنسان مش ضبطها هذه الاستغراق الجنس ضعب ذالها كل وخلق الإنسان يعني كل إنسان خلق ضعيفا أو نحو صفاته نحو زيد الرجل نعم وإبدال اللام ميما لغة حميرية نعم لغة حمير مثل ليس من أم بري أم صيامي في أم صفر تبدأ هذه لغة أخرى والمضاف نعم. إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم يعني مما يدخل بالمعارف إذا أضيف أي شيء لواحد مما ذكر مثل عندك الآن كلمة غلام غلام هل هي معرفة ولا نكرة معرفة ولا نكرة نكرة طيب وش مر معنا من انواع المعارف الضمير أضفها إلى الضمير غلامي, غلامي. خلاص تعرفت طيب وش أخذنا أيضا العالم العالم مثل زيد غلام زيد أضفها إلى زيد تقول غلام زيد تعرفت طيب والإشارة غلام هذا تعرفت لانه اضيفت الاشاره طيب والموصول غلام, غلام الذي في البيت تعرفت باضافتها الى واحد من المعارف نعم طيب وقال هذا غلام الرجل خلاص تعرفت ايضا اذا النكره اذا اضيفت الى اي شيء مما سبق اكتسبت التعريف طيب حنا كنت أتمنى أن ننتهي من الموضوع هذا لأنه يعني داخل فيه كثير من الموضوعات والتفصيل فيه قد لا يكون له طاعل عشان ندخل للمبتدأ والخبر بس الله وسلم على نبينا محمد عند السؤال طولنا اليوم أي ولن تنصح الطالب المبتدئ بقطر ندى والأجرمية الأجرم لكن بعض الناس يبت المبتدئ يتخرج من الجامعة هو مبتدئ نعم يعني قصدي هو عند نفسه هنا مبتدأ ماذا يسأل يقول تعرفوني لماذا لم تحذف هذه نون الوقاية هذه وليست نون الفعل نون الوقاية الفعل ما يسأل أن تقول متى أضع العمامة تعرفوي هذه نون الوقاية نعم وليست نون الفعل نون الفعل لو وضعت لقال تعرفونني مثل ما قال للطرفة رأيت بني غبراء لا ينكرونني اهل هذا كالتراف الممدد